يا زينب الحوراء يا زينب الحوراء يا زينب الحوراء <تصفيق> يا زينب الحوراء بنت الزهراء الله اكبر يا منوت الزهراء <تصفيق> <معت في التسجيل> <معت في التسجيل> يا زينب تصلي طبطم امك الزهراء طبطمك الزهراء في موثق قران لول السما اركان لول ليله الاسراء لو ليله الاسراء في موثق قران لول لغلا لو لو للدين صرت حزام وصفك نقلام للدين صرت حزام مولاتي يا حوراء مولاتي يا حوراء اي مولاتي يا حوراء مولاتي يا حوراء مش محلاه فرح كتاب الله ويهن بالانجيل يهن النبي مسرور ميلادك البينور ضيع ظلام الليل, الليل يا سادس النوار غيرك ابد ما صار مهد الجناح جبريل مهد يا سادس النوار غيرك أبد ما صار مهد الجنح جبري بارين المسميك عدار علم مولاتي يا حوراء مولاتي يا حورا مولاتي يا مولاتي يا يا زهوار يا ديا اورا مولاتي يا عور اي بيوم الولاده نصيح زينب جبل مطيح والجبل ما يتخرا اقسم لجانب هاي لو الماي رشار بالعبان رشفار بالعبان مثل امك الزهراء هم سرت يا حور صوت ضميرنا صوت ضميرنا اي منك يا زهراء ام صرتي يا صوت sar khat manaabarna 'isht bi dimaayrina sar khat manaabarna mawlatia hura mawlatia hura mawlatia hura جباريت شفت الشجاع البيج من والد السبط بتسالك الحين بس الجواب منين حير سؤال سنين حاير سؤال سنين اي اي ودير العين هو انت اخت حسين لو انت نفس حسين, حسين, حسين لو انت نفسك حسين اسال هو انت اخت لو انت نفسك لو انت تاحل باب منك اريد جواب لو انت تاحل باب منك جواب مولاتي يا حوراء يا حوراء مولاتي يا حوراء مولاتي يا حوراء حوراء بنت الزهراء مزينه بالحمره على ارض الشام امنا انت واحنا ان وجه الولاده شموع. ولو نوج ليك ضلعك هم انا واف وياك طول وردنا نطوف لازم نذب كفوف مولاتي بالشباك لازم نذب كفوف مولاتي بالشباك اي غسوان على ارض الشام ام انت وحنيتك ننسى لا دا ننسى, ننسى بنولا دشموع حي لون وجهك الضوء هم ما نواف ويا هم ما لازم نذبك فوق مولاتي بالشباك مولاتي بالشباك نارت لبيك لازم نذبك فوق مولاتي بالشباك اي يا قلب الفقره يا العبره والعبره يا تهبني الفقره يا العبره والعبره مولاتي يا حوره مولاتي يا حوره مولاتي يا حورة مولاتي يا, حورة مولاتي يا, حورة يا زينب الحوره يا جنوه كلمات الشعر الحسيني محمد الفاطمي اداء الرادود الحسيني السيد احمد السيد حمزه الموسوي